سم الله رحمن رحيم و هم دلله رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان محمد وصلاه على من كان نبيا وآذب من الماء وطين وعلى آله وصحابه اجمعين وبعد فهذه عدة فصول في علم الميزان لا بد من حفظها وضبطها لمن أراد أن يتذكر منه الويل ذهان وعلى الله توكل وهو المستعان مقدمة يعلم أن العلم يطلق على معان مقدمة يعني هذه مقدمة مقدمة يعني من قدم بمعنى تقدم تقدم قدم احيانا بمعنى تقدم مثل قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تتقدموا كذلك مقدمة أي متقدمه امور متقدمة والمراد هنا يعني طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لكونها نافعة في فهم المقصود ببصيرة هذه مقدمة يعني مقدمة في الاصطلاح طائفة من المعاني طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لماذا؟ لكونها نافعة في فهم المقصود على وجه البصيرة يعني ذا فهم المقصود بعد فهمها يكون المتعلم ذا بصيرة في فهم المقصود هذا المقدم والمقدمة هنا يذكر فيها ماذا بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق وموضوع المنطق ولا شك أن أشياء هذه الأشياء إذا فهمت قبل الدخول في في فن المنطق يكون الطالب ذا بصيرة. فيقول مقدمة يعلم أن العلم يطلق ولا معان، يعني العلم يطلق ولا معان، أي اختلف الناس في تعريف العلم في بيان حقيقة العلم. نعم مذاهب الأول حصول صورة الشيء في العقل حصول صورة الشيء في العقل يعني إذا توجهنا إلى شيء وعرضنا أن ندركه فهناك حصول صورة الشيء في و العقل والعقل بمنزلة المرئات. لكن فرق بين المرآت وبين العقل المرآت تندقش فيها صور المحسوسات والعقل تندقش فيها الصور المعقولات أيضا نعم فالمرآت العقل إذا وجهت نحو شيء فصورة ذلك الشيء تنتقش في, في مرآة العقل في العقل فهناك حصول الصورة يعني حصول الصورة تثير هذه الصورة في العقل ثم الصورة الحاصلة في العقل و انتقاش العقل وانفعاله وانفعال العقل وتأثر العقل بهذه الصوره فقيل العلم هو حصول الصوره في العقل وقيل الصوره الحاصله في العقل وقيل يعني قبول العقل لتلك الصوره نعم هذه اشياء يعني متقاربه فاذا لو اخذنا شيئا من العجين ثم رمزنا فيها فهناك غمز هناك غماس، وهناك حفرة تظهر بعد رفع الاصبع اليس ذلك وهذه الحفرة نستطيع ان نقول هي كيف يعني كيف أي كيفية أي يعني أعثر لهذا, لهذا الفعل وهناك غمز وهو تنثير هناك غماز العجين هذا انفعال تاثر فكذلك يعني إذا وجهنا العقل نحو, نحو ما نريد أن ندركه فهناك الصورة ترتيل إلى العقل فهناك حصول الصوره وهناك تأثر العقل بنفس الصورة وهناك صورة حاصله بعد ذلك كما أنه إذا وضعنا شيئا من الماء فوق النار فهناك تنثير للنار في الماء وتأثر للماء بالنار وعثر لهذه التاثير فالتسخن هذا تعثر تسخين تاثير سخونه اثر فكذلك يعني هناك حصول صوره وهناك قبول النفس لتلك الصوره وهناك الصوره الحاصله فما هو العلم العلم هو ما بداوا الانكشاف يعني ما يكون سبباً لانكشاف الشيء وفهمه ما الذي يكون سبباً وعلة لفهم الشيء هل هو حصول الصورة أو قبول النفس للصورة أو الصورة الحاصلة هذه مذاهب ثلاثة فعلى الأول يعني حصول صورة شيء في العقل يكون العلم من مقولة الفعل يعني تأثير ثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل فيكون على هذا يكون العلم من مقولة الكيف مثل سخونة الماء برودة الماء والصورة صورة في و, و, و, و الغمز في العجين ثالثها الحاضر عند المدرك ال ال القول الثالث هو الحاضر عند المدرك المدرك ما هو هو العقد فالحاضر عند المدرك ما الفرق بين هذا التعريف والتعريفات السابقه هذا التعريف شامل للعلم الحصولي والعلم الحضوري العلم الحصولي هو يعني علمش علم الملعقلي لغيره مثلا علم علمنا علمنا للزيد فهذا حصولي عن أما علمنا بانفسنا علم علم عقلنا لنفسه فهذا هو حصولي ليس بحصولي، لماذا؟ لأنه ليس بحصول صورة بل هو لأنه حاضر عنده. فالعلم الحصولي هو علم شيء بغيره، والعلم الحضوري هو علم الشيء بنفسه. فالعلم الحصولي والعلم الحضوري كلاهما داخل في ماذا؟ في قولنا الحاضر عند المدرك. فهذا تعريف أشمل من التعاريف السابقة لأن تلك التعاريف السابقة لا تنطبق إلا على العلم الحصوري وهذا شامل للعلم الحصوري والعلم الحضوري نعم رابعها قبول النفس لتلك الصوره نعم. قبول النفس لتلك الصورة يعني تأثر النفس بتلك الصورة الحاصلة فهذا هو العلم يعني هذا هو ما الانكشاف اللي على قول هؤلاء فعلى ذلك يكون العلم من مقولة الانفعال والتأثر هذه المقولات بيانها سيأتي فيما بعد شنو الخامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم، والمذهب الخامس ما هو الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم؟ يعني هنا إذا إذا أراد شخص أن يدرك شيئا فيحصل هناك إضافة وعلاقة. وارتباط بين العالم والمعلوم هذا الارتباط وهذه العلاقة هو العلم هذا مذهب المتكلمين فإن المتكلمين ينكرون حصول الصورة يقولون ليس هناك صورة تحصل من المعلوم في ذهن العالم بل يعني للعالم صفة صفة العلم كما أن له كثير من الصفات من صفاته التواضع ومن صفاته الشجاعة ومن صفات بعض الناس الخوف ومن صفات بعضهم الكبر كذلك في قد خلق فينا صفة تسمى بالعلم فإذا عرضنا أن نعلم شيئا أن نذرك شيئا نحن يعني نوجه صفة العلم إلى ذلك الشيء فيحصل ارتباط وعلاقة وإضافة بين صفة العلم وبين المعلوم هذه العلاقة هو العلم هو ما بدو هو سبب فهم ذلك شيء، ولا ليس هناك صورة تحصل في الذهن كما تحصل الصورة في المرآة ليس هناك هذا، بل فليس هناك صورة، فإلا يعني إذا كان هناك صوره صورة فحين تصورنا زيدا فصورة الزيد ثم صورة عمر ثم صورة بكر ثم يعني كم صورة جديدك فهم يقولون ليس هناك صورة لا حاجة إلى صورة بل يكفي العلاقة بين صفة العلم بين العلم وبين المعلوم ثم هؤلاء المتكلمين اختلفوا العلم هو هذه الصفة أو علاقة هذه الصفة بعضهم قال هذه الصفة هو العلم فالعلم موجود قبل قبل المعلوم وقبل ان نعلم زيدا علمنا موجود لان العلم ما هو هذه الصفه التي تقوم بنا لا بعضهم يقول لا علاقه هذه الصفه علاقه هذه الصفه على هذا يكون العلم ما هو الاضافه بين العالم والمعلوم هذا مذهب المتكلمين والمذاهب الاخرى هي مذهب الفلاسفه نعم no. ثم على كل حال العلم فيه اقوال ما حقيقته نعم no. وينقسم على قسمين وينقسم ثم العلم ينقسم الى قسمين احدهما يقال له التصور ثاني يعبر عنه بالتصديق يعني العلم نوعان التصور تصديق أما التصور فهو عند المتكلمين الإدراك الخالي يعني الحكم والمراد بالحكم نسبة عمل إلى عمل آخر إيجابا أو سلبا و ثم العلم نوعان تصور أو تصديق تصور ما هو الإدراك الخاليا لله، سواء كان يدراك كما قلنا، سواء كان إدراك شيء واحد أو إدراك شيئين بدون نسبة أو إدراك شيئين بنسبه غير تامه أو نسبة تامه إن او أو نسبة خبريه خبرية لكن غير مدركة على سبيل الحكم نعم بل يعني متردد شاك او واهم وكذا هذا كله تصور فادراك زيد تصور ادراك زيد وقائم ادراك زيد وحده وقائم وحده هذا, هذا. وكذلك ادراك قيام زيد هذا تصور ادراك مفهوم اضرب هذا تصور ادراك يعني التردد في زيد قائم او ليس بقائم هذا ايضا تصور ليس بتصديق بل هو تصور متعلق بالنسبة والمراد بالحكم نسبة امرين إلى الى امر اخر يجاب انه سلبه بالحكم نسبة امر إلى عمل آخر مثل نسبة القيام إلى زيد إيجاباً أو سلباً والنسبة تشمل الإيجاب وتشمل السلب يعني إثبات القيام لزيد هذه في القضية الموجبة أو سلب القيام من زيد في القضية السالبة وإن شئت قلت إقاعة أو انتزاعا يعني نسبة أمر إلى آخر إيقاعا أو انتزاعا فإيجاب إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء لشيء أو قل يقع شيء لشيء انتزاع شيء عن شيء ثم كما قلنا يعني هذا الإيقاع والانتزاع أو الإيجاب أو السلب هذا عبارة عن ادراك وقوعها او يعني اذعان واعتراف وعقد فيه قولا نعم وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة او لا وقوعها وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة او لا وقوعها هذا تفسير اخر للحكم غير مراد هنا وللمراد هنا بالحكم هو ما هو يقاع النسبة أو انتزاعها أو يثبات النسبة أو, أو نقول بعبارة أخرى إثبات النسبة أو سلب النسبة أما الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوع النسبة هذا غير مراد هنا كما إذا تصورت زيدا واحدة ثم يأتي بأمثلة للتصور ما هو تصور إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده بدون أن تثبت القيام لزيد أو تصلبه عن هذا كله تصور أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم المقارن للتصورات التصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم, عن الحكم وحده المقارن للتصورات يعني المقارن لتصور للتصورات ثلاث تصور المحكوم عليه تصور المحكوم به تصور النسبة الحكمية بعد ذلك يلتي الحكم وهو يقاع النسبة واندزاعها أو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعه هذا الحكم فقط هو التصديق فالتصورات ثلاثة شرط لوجود التصديق فعلى مذهبهم التصورات ثلاثة شرط لوجود التصديق لا شطر له والتصديق عندهم على على مذهبهم التصديق أمر بسيط وهو عبارة عن عن الحكم وحده أما تصور المحكوم عليه تصور المحكوم به تصور نسبة الحكميه هذه شروط لأن التصديق يتوقف عليها مع أنها غير داخلة في التصديق كالوضوء وسط للعورة بالنسبة إلى الصلاة الصلاة تتوقف عليه لكن هما غير داخلين في الصلاة فكذلك تصور المحكوم عليه لا بد منه تصور المحكوم به لا بد منه تصور النسبة الهكمية لا بد منه لكن هذه الأشياء يعني لا ليست داخلة في تصديق التصديق هو الحكم فقط ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور ومن ثم عين كون هذه التصورات يعني شروطا للتصديق لا يوجد تصديق بلا تصور والامام الرازي يقول انه عباره عن مجموع الحكم وتصورات الاطراف عباره عن مجموع الأشياء الاربعه تصورات الاطراف يعني التصورات ثلاثه والحكم مجموعها هو التصديق تصور محكوم عليه تصور محكوم به تصور نسبة الحكميه والحكم مجموعها مجموع هذه هذه الاشياء الاربعه هو التصديق فعلى ذلك يكون فعلى هذا القول يكون تصديقه ماذا مركبا مركبا من من التصورات ومن الحكم و ويكون التصورات شطرا اي أجزاء للتصديق لا شرط بل شطر يعني الجزاء نعم ويكون التصديق يعني ويكون الحكم جزءا عن التصديق لا نفس التصديق نعم هذا هذا المشهور أو مذهبان هما المشهوران وهناك مذهب اخر آخر درسناها في جمع الجوامع وهو ماذا عن التصور التصور فقط المقارن للحكم هو التصديق أن تصور القضية الذي يعقبه الحكم وهذا الحكم ليس بتصديق فهم يقسمون العلم إلى تصور ساذج وتصور معه حكم يعني تصور ساذج أي تصور خالنا للحكم وتصور معه حكم معه أي ليس فيه نعم هذا مذهب آخر وهو لم يذكر هذا ثم فإذا قلت زيد قائم مذعن بقيام زيد تحصل لك علوم ثلاثة نعم فإذا قلت زيد قائم مذعنا بقيام زيد إذا أنت وصدقت وعمنت بأن زيدا قائم، فهناك أمور تحصل لك علوم ثلاثة. أحدها علم زيد لا بد أن تعلم زيدا. ثانيها إدراك معنا قائم. لا لأنك إذا لم تفهم معنا قائم، فكيف أنت تعتقد أن زيدا قائم؟ وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه بالفارسية بهست في الإجاب ونيسك في السلب وهيء ونهيم في الهندية يعني هذا الكتاب كتاب هندي مدون لأهل الهند أصالة فكثيرا ما يلتي بلغتهم يعني بالفارسية وكذا وهي لغة يعني أهل, شمال أهل شمال الهند والمصنف من أهل الشمال شمال الهند فيكفينا أن نترك هذا وثالثة علم المعنى الرابط يعني الإدراك النسبة الحكمية يعني إدراك النسبة بين الطرفين نعم هذا النسبة يقال له المعنى الرابط يعني لأنه هو الذي يربط بين المحكوم عليه وبين المحكوم به يعبر عنه بالفارسية بهذا في الإيجاب وال... وفي الهندية هكذا اما في العربية ليس لها عبارة إذا قلنا زيد قائم فزيد عبارة المحكوم عليه قائم محكوم به هل هناك عبارة يدل على النسبة الحكميه لا بل النسبة الحكميه يفهم بالاعراب فإذا ذكرت زيد بالرف وقائم بالرف ورفعت المبتدى والخبر فبعرابه ما نفهم هذا المعنى فهكذا اللغة العربية ففي اللغة العربية لا يوجد للقضية إلا جزءان محكوم عليه محكوم به. وفي بعض اللغات يوجد للقضية ثلاث ثلاثة جزاء. يوجد عبارة أن محكوم عليه ومحكوم به وعبارة عن عن النسبة عن النسبة الحكمية. كالهندية. الزيد قائم هي زيد قائم هي كذلك في الإنجليزية he is, was هذه نسبة يدبلو عنه زيد is standing فhe هذا يعني هذا رابطة في العربية لا يوجد فإذا لم يوجد فيقال يعني قضية ثنائية فالقضايا في اللغة العربية ثنائيه ثنائية والقضايا في كثير من اللغات ثلاثية لكن يعني بعض المناطق يستعاروا هو للدلالة على النسبة على النسبة الحكمية في اللغة العربية فهم يقولون زيد هو قائم بمعنى زيد قائم حين فهو عندهم يعني وهذه استعاره استعاروه وإلا هو في أصل اللغة هو ضمير لا يدل إلا على المحكوم عليه كما يدل الزيد على المحكوم عليه هو أيضا يدل على المحكوم عليه في, اللغة في أصل اللغه العربية بل هم استعاروه وسموه رابطة وإلا في العربية ليس هناك رابط نعم no. ثم يقال لهذا المعنى الحكم طارة والنسبة الحكمية أخرى هذا المعنى الرابط الذي يربط بين المحكوم عليه والمحكوم به الذي يعبر عنه بهذه العبارات في بعض اللغات هذا المعنى يقال له طارة الحكم و والنسبة الحكميه أخرى طرفة أخرى يسمى بالنسبة الحكميه فإذا حاصل الكلام هو نا إذا صدقنا بأن زيد قائم فهناك آه آه تصور زيد تصور معنا قائم وتصور النسبة الحكميه نعم. ثم بعد ذلك يعني نوقع. قيامة زي. أو نعتقد أو ندرك أن هذه القضية صادقة أو أن هذه القضية مطابقة للواقع هذا الإيقاع أو هذا الانتزاع هو الحكم نعم فعلم ان الحكماء يزعمون ان التصيق ليس الا ادراك المعنى الرابطي حكماء يزعمون ان التصيق هو انما هو الادراك ادراك المعنى الرابطي والإمام يزعم ان التصيق مجموع ادراكات ثلاثه تصديق تصيق مجموع ادراكات ثلاثه وإدراك النسبة الحكمية بالحكم يعني يزعموا أن مجموعة هذه الأشياء الأربعة تصديق مجموعة الإدراكات ثلاثة عنه تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم لكن ساقط عن المصنف شيء واحد ما هو محكوم عليه ذكرى محكوم به ذكرى ولم يكن تصور النسبة الحكميه هذا لا بد منه لأن هناك مجموع تصورات الثلاث ثم الحكم يعني مجموع أشياء أربعة لكن سقط عنه تصور النسبة الحكميه فينبغي يقول يعني تصور المحكوم عليه وتصور المحكومه وتصور نسبة الحكميه وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم يعني الحكم وهو إدراك أن النسبة الحكمية واقعة بناء أن الحكم إدراك نعم وعما إذا قلنا أن الحكم هو يقاع فيكون الحكم هو يعني الإدعان والاعتراف بأن النسبة واقعة نعم فصل التصور قسمان أحدهما بديهي أي حاصل بلا نظر وكسب كتصورنا الحرارة والبرودة ويقال له الضروري ايضا وثانيهما نظري أي يحتاج في حصوله الفكر والنظر كتصورنا الجن والملائكة وإنها محتاج في أمثال هذه التصورات لا تجشم فكر وترتيب نظر ويقال له الكسبي أيضا فعيدة وإذا علمت علمت ما ذكرنا ذلك ثم بعد ذلك هذا هذا يتوان ذلك هذا سقط نعم يعني اذا ادركنا تصور وتصديق حصل الكلام العلم فيه يعني مذاهب متقاربه على كل حال والعلم يت... ي... يعني ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وتصديق نعم. ثم نقول كل من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري تصور منه تصور بديهي وتصور نظري وتصديق ايضا منه تصور تصديق نظري وتصديق بديهي وتصديق نظري نعم كل هذا إلى أن نصل إلى أن الناس محتاجون إلى علم المنطق نعم. فيقول التصور قسماني أحدهما بديهي. نعم. أي حاصل بلا نظر وكسب. هم يقولون بديهي. وإلا بالنظر الى قواعد النحويه ينبغي ان يقال بدهي لان النسبه الى لا فعيل فاعلي بجيله بجلي سقيفه سقفي فينبغي ان يقول بدهي بعد فعيل فاعلي بديها بدهي لكن يعني المشهور عندهم بديهي فيكون يعني هذا من من الشذوذ في في, في النسبه في النسبه كثير ما يوجد الشذوذ النسب نسبته الى النفس يقال نفساني وفي وفي الري يقال الرازي امم يقال عموي فايكون من هذا القبيل وإلا حق اللغه يقال بذحي عدم ما بديه ينهى الحصول بالنظر والتخصب كتصورا للحراره والبروده فاذا اراد ان يتصور شخص الحراره لا إلى وكسب الحرارة يحتاج الى نظر وتخصب فمثلا اذا ادخل اصبعه في النار تصور الحراره يحتاج لان ان يتصور ك... أن يتفكر كما اذا اراد ان يعرف حقيقه الانسان عليه ان يتفكر ويقول حيوان ناطق كذلك لا حاجه نعم بل بمجرد ادخال اصابعه في النار يتصور الحراره وكذلك بادخال اصابعه في في في الماء يجد البروده فهذا تصور بديهي ويقال له الضروري البديهي له اسم اخر وهو الضروري نسبة الى الضروره لماذا؟ لأن المدرك يضطر إلى إدراكه يعني لا يستطيع أن يدافعه والنفس لأنه ليس حاصلا بفعله واختياره ونظره وكسبه بل شيء يتيه ضرورة فهو يضطر إليه فالشخص يعني إذا أراد عن لا يدرك أن الشمس مضيئة أو أن الشمس حاره إذا أراد أن لا يدرك هذا الأمر لا بد يدريك يدرك لا لا بد أن يدرك. يلطر إليه وكذلك شخص يعني أراد أن لا يدرك أن المكة موجودة يلطر إليه أن يعرف بها فهذا ضروري فالضروري يعني نسبة للضرورة وسمياء ما لا يحتاج إلى نظري مكسبة سمي ضروريا لما ذال المدرك يضطر إليه العتبين